وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تتعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف